شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُوا مِنكُمْ وَأَوَّلُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك الذين كفروا شواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمجهم وعلى أبصارهم شاعتم ولكم أذاء عظيم ومن الناس من يطول آمنا بالله وبريهم الآخر وما روم خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أهم مرسا وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم أباب أليم بما كانوا يخرجون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا وَإِذَا كِنَ لَهُمْ أَعْيُنُكَمَا هَمَنَ الْنَّاسُ قَالُوا أَلْعَيْنُكَمَا هَمَنَ السُّفَحَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَاءُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُنْهَرُ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَنَّا قالوا, قَالُوا أَنَّا وَإِذَا خَلَوْنَ لَا شَيَاعٍ وَإِذَا قَالُوا إِنَّمَا أَحَبُّنَّ إِنَّمَا الله يستهزئ بهم ويعبدهم في طغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربح ابتدارتهم وما كانوا محتدين مثلهم كمثل الذين استوقدناهم فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغسرون صمهم بكر عمرهم فهم لا أو كصيب من السماء فيهم نمات ورهد وبرق يجعل الأمصاب في آذارهم من الصرائح حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل من أضراء لهم مشوا فيه وإذا أعلم عليهم قاموا ولو شاء الله نذهب بسمهم وأبصارهم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 فَدَبِّرْ لَنَا الثَّمَرَاتِ شَأْنِكَ وَارْزُقْنَا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للتابدين وبشر الذين آمنوا وعبنوا الصالحات أن لهم جنات تجدين تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي يمزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواجهم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 الذين ينقضون أهدى الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويبسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وهمتم أمواتهم فأحياكم ثم يميتكم ثم يريكم ثم لي ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سواهل السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء أليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا ما فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحبك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة. ثم أرضهم على الملائكة. فقال أروي بسماع هؤلاء. قالوا سبحانك لا إلا لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت الأليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أفلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تفتغون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 وقلنا اهددوا بعضكم لبعض أدوه ولكم في الأرض مستقر ومتار إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوعب الطحيم قلنا اهددوا من آدم أم فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداه فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ فَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الصَّلَاةَ وآتوا أتعمرون الناس بالدر وتنسون أنفسكم وأنتم تكنون الكتاب أفلا تأقلون واستغينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاءة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الألاب ينبحون أبنا وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَائِقِهِمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَاطَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَجِئْنَاكُمْ وَأَوْطَنَا آلَفَ الْعَوْنَ وَأَن تُمْتَأْمُ وَإِذْ وَادَنَا مُوسَى أَطْبَأَن لَيْلَةً ثُمَّ تَخَلَّتُمُ الْعِلْمَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْتَأْمُ ثُمَّ أفونا ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحفدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَلَّى اللَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ وما ظلمونا ولكن كانوا أورفسهم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شدتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيل المحسنين فبدل الَّذِينَ ظلموا قولاً غير الذي بين لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجسم من السماء بما كانوا يفسقون.وإليه استسقون سالقونه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجروا من مسنتا أشرتا إنا قد علم كل أناس من مشربهم قلوا وشربوا بالرزق لا ولا تأذوا في الأرض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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أصروا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصادقين من آمل بالله واليوم الآخر وأبد صالحا فلو فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ثوقكم الطول اخذوا ما آتيناكم بقوةهم واذكروا بعضهم لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكمتم من الخاسدين وَلَقَدْ أَنْتُمُ الَّذِينَ اجْتَذَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ بِقُلَالَهُمْ قُلْ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُوا لَنَكُونَ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ فَجَعَلْنَا هُنَالِكَ نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا جمع عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر ماهدي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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم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 خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكي وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منا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 كَمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَخَرِقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَكُذُّون فَقَالُوا قُلُوبُنَا هُنَّ بَلْ نَعْنَمُ اللَّهَ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا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 فاغوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم فَلِمَ تَقُتُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ مَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا إنتقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا قالوا سمعنا وعشينا وشربوا في قلوبهم من عجل بكفرهم قل بإسمه يأمركم عند الله خالصة من دون الناس فتمنو الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين فَرَأَى يَوْدُ أَحَدٌ لَوْ عَمْرًا فَسَنَتٌ وَمَا هُوَ ذُو زَحْزَحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْمَرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا وَلِلَّهِ الْجِبْرِ لَفَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وشرى للمؤمن من كان عدو وللله وملائكته ورسوله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل ما إليك آيات بينات وما يقر بها إلا الفاسقون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 تبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابنا ماروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا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 لَكِنَّهُمْ شَرَوْهُ بِإِنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عند اللَّهِ خَفِيفٌ قَوْلُهُمْ إِنَّ عَذَابَ أَلِيمٌ مَا يُرِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِن, خير من رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَن يُسَخَّ مِن آيَةٍ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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَعْرِضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا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 قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن قالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شيءٍ وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَمَن ظَلَمَ مُؤْمِنًا مِّنَنَا نَعْمَ سَاجِدًا لِّلَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ اللَّهُ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بَدِيعُ بديع السماوات والأرض وإذا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 بشير ونذير ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع ملتهم قل إنه يتنونه حق حَقَّ أولئك يؤمنون به وما سُمِّعَنَّ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَفَعَلُ شَفَعَتُ وَلَا هُمْ مِنْ صَرَّ وَإِذْ بَتَّ لَهَا إِبْرَاهِيمَ ربه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ كَلِمَاتٍ مَعَ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدا فَمَتَّعُوهُ قَلِيلاً ثُمَّ اضْطُرُّوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يَتْلُو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم ربنا والحكمة فيهم كتابا منهم ويعلمهم عليهم آياتك ويعلمهم كتابا والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز كتابا ومن يضرب عن والحكمة إبراهيم إلا من ويعلمهم نفسه وَنَقَدَّسْنَا اسْتِقَامَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّاهُ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ فَإِنَّكُمْ تَمُوتُونَ وَإِنَّكُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَهُما مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي أمّم قد خالت لها ما كسبت ولَكُم ما كسبتم ولا تُسَألون عَمَّا كَانوا يَعْمَلونَ وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كرم الله وهو السميع عليم صبرة الله ومن أحسن مِنَ الله صبرة ونحن له عابلون قل يقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مهودا أو نصارى قل أَن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 ولم يقل له قفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد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 تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما هاقيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وعذابا في قبره فارفعا وعذابك يا رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينه صادقا كان <مؤكل> عليك فك فيت <مؤكل> من استهداك حمديت <فهديته> اللهم اغفر وجدنا وكن ذلك عندنا اللهم اقبل توبتنا وجدد <تشبت أقدامنا> ايماننا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اجعل الصيام والقرآن شافعين لنا برحمنك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النخلة في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والرياء Yeah كالجنة وما قرب إليها من قوم أو عمل الفرج والنصر لإخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان.